Miss... want وَمَا ذَلِكُم مُرِيبٌ مِنْ وَرَائِهِمْ دَنَمْ وَلَا يُنْزِعُ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا وَأَوْرَاهُ لِلْقَوْمِ بَحْرًا لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِي لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِي وَلِتَذُوقُوا مِنْ فَضْلِي وزخر لكم ما في السماء 113. من صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم توجعون 114. من عمل صالحا ومن أساء or oh. 129. إنهم لن يغنوا عنك من Ha huh? the <laughs> Ва <laughs> فَكُلُّ مَنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا فِي الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُلْقِنَا إِلَّا اللَّهُ stan no. قُلِ اللَّهُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ بِهِ وَتَكُونُونَ 119. ذلك هو الفول المبين 110. وأما الذين كفروا وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل